ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يروا أنا جعلنا حرما آبنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم منه من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم